ربما يكون جديد على البعض ولكن ربما مسموع للبعض الآخر لكن بكل المقاييس وفي كل الأحوال هو يعتبر آه آه بتعبيرنا اليوم نقول عنه صديحة إسلامية بكل المقاييس الفاجعة الكبرى إنها قرآن يعني لا هو حديث ولا هو سنة هو قرآن لا يستطيع أحد من الأحباء المسلمين أن يهملوا او ينكروا بل الأسوأ من ذلك أن محمد شخصيا مارثه دون خجل فالكثير من مسلمي عصر محمد اشتراهم محمد للإسلام بأموال الغنائم التي غانمها من غزواته التي دمر بها القبائل المجاورة واليهود والمسيحيين وغيرهم فقد شرع محمد لنفسه منهجا خاصا في دعوته وادعى أنه من عند الإله الحقيقي مما كشف النقاب عن شخصية محمد التي لا يمكن ما احترامي لكل الأحباء المسلمين لا يمكن أن تتماشى شخصية محمد مع أبسط القيم الأخلاقية ناهيك عن أن تتماشى مع الإله الكلي القدرة والمحبة والعناية ادعى محمد أن الإله قال له أن يقوم بهذه الأعمال المنافية للنبوة أسافا والتي لم ينتهجها نبي قبله فعمل محمد على شراء الناس للإسلام شراء ضمائرهم إغراءهم بالمال بغض النظر عن إيمانهم بالقرآن أو بمحمد كنبي بالإسلام بقيم الإسلام أعطاهم مال ليدخلوا الإسلام وهذا ما يقوم به بعض المسلمين حتى اليوم جاء في القرآن في سورة التوبة 60 دعونا نقرأ سورة التوبة 60 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هذه كلمات إله القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم بعدة أنواع من البشر أو عدة فئات يحق لهم الصدقات للفقراء المساكين العاملين عليها المهم هنا فئة من هذه الفئات اسمها المؤلفة قلوبهم وحتى لا يعتقد البعض أننا نؤلف فعلينا أن نرجع إلى التفاسير المختلفة للقرآن وكذلك الأحاديث الموسقة حتى نتعرف على أكبر عملية بيع للدين الإسلامي في تاريخ العقائد بيد محمد وإلهه الأمر الذي لم يحدث حتى عند الوثنيين فعقيدتهم عندهم أثمن من أن يبيعوها بالمال ولكن إله محمد ومحمد قد فعلها فلنرى ابن كثير يقول ابن كثير وأما المؤلفة قلوبهم فأقفام منهم من يعطى ليسلم منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفوان ابن أمية من غنائم حنين وقد كان شهدها مشركا قال فلم يذل يعطني حتى سار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي ومنهم يبقى إذن النوع الأول في المؤلفة قلوبهم وعايدين نحسبهم مع بعض منهم من يعطى ليدخل الإسلام طيب وهل هل هذه طريقة يعني إلهية نعطي الناس مال ثلوس لكيما يدخلوا إلى الدين دون يعني اعطاءهم فكرة عن هذا الدين وقيمه ومبادئه وأخلاقه سموه أي إله ينتمي له هذا الدين ما, ما معنى أن نعطي إنسان مال ليدخل إلى الإسلام إلى هذا اليوم هذا الأمر يعني موجود وربما البعض منكم سمع هذه العبارات يا فلان انت كويس بس خسارة انت مسيحي يعني مش مسلم يا فلان انت خفارتك يعني انك مش مسلم اه طيب اه وبعد كده يعني ده انت لو دخلت الاسلام حيكون لك مكافآت كثيرة جدا غير المكافآت التي يعطيك لها الاسلام كالشرع تتزوج باربعة وفي الجنة وإلى آخره لكن هنا كمان حتاخد كثير ولذلك هذه الأمور لأنها واقعة في الإسلام يعتقدون أيضا طالما في انسان ترك الإسلام وتعرف على المسيح هو كمان خد فلوس ومن هنا ياتي الفكر بأن كل عمليات التبشير في أفريقيا وفي آسيا تتم عن طريق شراء هؤلاء الأمر لا يستقيم هكذا لأن مسيحنا أثما وأروع من أن يباع او أن يكون مقايضة أن يعطى مال وبالتالي يأخذ منه ضمير ليعتنق فالفكر او عقيدة معينة إذن الفئة الأولى من المؤلفة قلوبهم يعطى ليسلم طيب ومنهم أنا ما زلت أقرأ في إبن كثير ومنهم من يعطى ليحسن اسلامه ويثبت قلبه كما يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مئة من الابل وقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشي أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم يعني النوع الثاني هو أسلم لكن إسلامه ضعيف اسلام باهد ليقوى إسلامه حتى يقوى إسلامه يعطى مال أنا كنت أعتقد العكس حتى يقوى إسلامه يعطي هو مال يقرأ قرآن أكثر حتى يقوى اسلامه يتصبق هو أكثر حتى يقوى اسلامه يبدأ في معرفة الدين ونشره أكثر أنا لا أفهم المؤلفة قلوبهم حتى يثبت في الإسلام يعطى مال أكثر هذه كارثة ويقول لنا هنا ابن كثير أن محمد أعطى بقليل مئة من الابن لبعض الناس تخيلوا مئة من الابن دي يعني من صناديد الطلقاء وأشرافهم حتى يدخلوا إلى الإسلام وفي الصحيحين لما نقول الصحيحين يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن علي بعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزهبية في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر الأقرى ابن حابس وعيين ابن بدر وعلقم ابن علاسة وزيد الخير وقال أتألفهم ماذا قال أتألفهم يعني أخلي قلوبهم مؤلفة تتألف تولف تتألفهم بأي شيء يتألفهم بالمال هذه هي الفئة الثانية فاكرين معي الفئة الأولى الفئة الأولى تعطى لكيما تدخل الإسلام الفئة الثانية تعطى لكيما يثبت ويحسن إسلامه نرى الفئة الثالثة ومنهم من يعطى لما يرجى من اسلام نظرائه يعني واحد اسلم بس عنده لسه اصحابه ما اسلموش فحينما نعطيه مالا واصحابه يشوف كده الله ده بيديله فلوس تعالوا بينا اسلم نوع غريب, غريب جدا هذا النوع ومنهم من يعطى لما يرجى من اسلام نظرائه طريقة طبعا غريبة جدا لا يدبعها انسان يحمل قيم لها قوة في ذاتها لأن القيم الأخلاقية التي لها قوة في ذاتها هي التي تتكلم هي التي تقنع الآخر هي التي تأتي بالآخر دون الحوجة إلى مال ولذلك ليس من الغريب فيما بعد أن نرى محمد يحمل سيفه بعد أن أصبح له السلاح والرجال أن يحمل سيفه ويجبر الناس على الإسلام ما عاد يدفع بعد لا خلص انتهى وقت الدفع الآن لدي السيف ولدي الرجال والقوة ومن لا يريد أن يسلم فهناك سيف ومن يدخل الإسلام فهنيئا له ومن لا يريد من أهل الزمة يدفع الجزية وهم صاغرون ليس غريب على رجل باع عقيدته ودفع فلوس على أن يحمل سيفا ويضرب أعناق الذين لا يؤمنون به فطبعا فئة عجيبة جدا هذه الفئة الثالثة يعطى لما يرجى من اسلام نظرائه عايزين اللي زيوا اللي لسه ما أسلموش أسلموا فإديلوا عشان يشوفوا يعني يشوفوا هو بياخد فلوس مرتاح فيقولوا صاحبنا مرتاح وأدولوا شقة وأدولوا بيت وجابوا العربية طب ماتي الله بينا احنا كمان يجيبوننا كده الفئة الرابعة ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات مما يليه او ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من اطراف البلاد طبعا يا دموارح هناك مرتبات شهرية ايضا منهم من يُعطى ليجبئ الصدقات مما يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر يعني ده واحد يُعطى علشان يدفع عن المسلمين أي أذى وأي ضرر من أطراف البلاد لا مشكلة واحد, واحد شغلته كده ده ما عندنا شيئا مشكلة لكن المشكلة اللي بيدخل يُعطى لكيما يدخل الإسلام ويُعطى لكيما يثبت في الإسلام ويغطى لكيما يدخل الإسلام نظرائه اللي زيه أصحابه يعني آه يقول ابن كسير برضو متسائلا وهل توطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف يعني هل ده بس في أيام النبي ولا بعد كده ممكن فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماع أنهم لا يعطون بعده لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم, المكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد فحيدوا الناس ليه أذل لهم رقاب العباد ها سنقطع رأسك إن لم تدخل الإسلام فلماذا يفع بعد ذلك فلوس لكن في ناس قال إذا كان الوضع مختلف ويعني ليس في ايدينا رقاب العباد نتبع هذه الطريقه ونعطي انا اتساءل يعني هل هذا فعلا يمكن أن يكون كلام اله احباء المسلمين الموجودين معنا يعني هل تعتقدون أن هناك اله يشتري ضمائر الناس مقابل أن يعتنقوا فكرة, فكرة ما تخيلوا هؤلاء الذين تم شراءهم بالمال حتى لم يعطوا مفهوم الإسلام بدليل الذين أسلموا ولم يثبت إسلامهم لا يعرفوا شيء على الإسلام فكيف تم بيع ضمائرهم وكيف تم شراءهم هل هذه فكرة تعتقدون أنها فكرة إلهية؟ هل يمكن للإله أن يعرض عقيدته للبيع من يريد أن يعتنق الإسلام سيوطى مالا فكروا جيدا لأن اليوم يوم مقبول ووقت خلاص يعني الأمور صدقوني واضحة جدا الأمور واضحة جدا فالإله أقوى, أقوى بكلامه وبمنطقه الإلوهي عن أن يضطر لشراء عقائد الآخرين كلمة الله قوية يقول عنها الوحي المقدس فعالة أمضى من كل سيف زي حدين خارق إلى مسرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل ومميزة افكار القلب ونياته فإذا إذا كان الله يقول كلمة وهذه الكلمة وحدها ككلمة إلهية ليست لها القدرة على أن تقنع هؤلاء الناس فأعتقد انها يعني لن تكون على الإطلاق فكرة إلهية بقمع الناس ليعتنقوها على الاطلاق ففكروا جيدا دعونا ننتقل الى الجلالين قال الجلالان والمؤلف قلوبهم ليسلموا او يثبت اسلامهم او يسلم نظراؤهم او يدبوا عن المسلمين اربع ميزير يعني لا يتعبون انفسهم كثيرا الجلالان يعني فحط الاربع سطرين للمؤلفة قلوبهم واحد ليسلموا اثنين او يثبت اسلامهم ثلاثة او يسلم نظرائهم اللي زيهم اربعة او يذبوا عن المسلمين ويدافعوا عن المسلمين والنوع الرابع ده حقيقة انا شايفة هي يعني عمل شغلانة ما فيها مشكلة لا نعطرد فيها يعني واحد بياخد فلوفة عشان يكون حارس في مكان بتاع امن في مكان فدول بيأخذوا فلوس علشان يذبوا عن المسلمين يعني يدافعوا عن المسلمين الطبري شيخ المفسرين دائما له أبعاد أخرى ويأتي بأحاديث كثيرة جدا ويفتح مواضيع قوية وهو من أوائل الذين فسروا القرآن ولذلك أخذ هذا اللقب شيخ المفسرين الطبري يقول وأما المؤلف قلوبهم فإنهم قوم كانوا يتألفون على الإسلام ممن لم تصح نصرته اصطلاحا به نفسه وعشيرته كأبي سفيان ابن حرب وعيين ابن بدر والأقرع ابن حابس ونظرائهم من رؤساء القبائل وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعيد قال سنى أبي قال سنى عمر قال سنى أبي عن أبيه عن ابن عباس طبعا ابن عباس ذا ليومكان في الإسلام يعني حبر الأمة عن ابن عباس قوله المؤلف قلوبهم وهم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرا قالوا هذا دين صالح شفت الإسلام بيحكم عليه دين صالح إزاي أهو فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرا قالوا هذا دين صالح وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه كلام خطير كلام خطير جدا جدا يأتون إلى محمد فإذا أعطاهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا يعني أخذوا منها خيرا قالوا هذا دين صالح وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه يعني إذن أعداد كبيرة من المسلمين الأوائل في عصر محمد تم شراءهم للإسلام ودخلوا تحت راية المؤلفاء قلوبهم عابوه وتركوه طيب يعني إذن هم هم باقين في الإسلام لما فيه من عطايا وصدقات وأموال بكل المقاييس كارثة يعني فضيحة بلا شك أنه دين يبعد هذه الطريقة ما زلت أقرأ في شيخ المفسرين الطبري ياتي بحديث حدثنا عبد الاعلى قال سنا محمد ابن ثور عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير ان المؤلف قلوبهم من بني اميه حيدين قبيله بني اميه مين يا يا, يا عبد يقول ابو سفيان ابن حرب ابو سفيان بشخصيه مرموقه بعد ان دخل الاسلام يعني ابو سفيان ابن حرب ومن بني مخزوم clone ابن حشام وعبد الرحمن ابن يربع ومن بني جمح صفوان ابن امية ومن بني عامر ابن لأي سهيل ابن عمرو وحواية ابن عبد العزة ومن بني اسعد ابن عبد العزة حكيم ابن حزام ومن بني هاشم سفيان ابن الحارس ابن عبد المطلب ومن بني فزازة عيينة ابن حصن ابن بدر ومن بني تميم الأقرى ابن حابس ومن بني نصر المالك ابن عوف ومن بني سليم العباس ابن مرداس كل دول ومن سقيف العلا ابن حارس طيب شوفوا الكارثة بقى كل دول شوفوا بقى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل كل رجل منهم مئة ناقة مئة ناقة احنا كم اسم قلنا هذه الاسماء 14 15 اسم مئة ناقة 1500 جمل 1500 جمل دي سر وضخمة جدا جدا اليوم لو واحد عنده 1000 جمل ده سري انسان غني من اين كل هذه الجمال من اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة والمسيحيين الوفد نجران كان قرية مدينة نجران 73 قرية مسيحية في السعودية فقط في مدينة نجران حول مدينة نجران فقط هذا الكلام تجدونه في سورة العمران 61 في التفاسير أين كل هذه الكنائس فقط في مدينة واحدة نجران تقع في جنوب إلى الجنوب من مكة إلى الجنوب من مكة 73 قرية مسيحية كل قرية بكنيسة أين هذه الكنائس أين المسيحيين أين مدخرات المسيحيين كيف يعطى الرجل الواحد لكي ما يدخل الإسلام مئة ناقة مئة جمل يا محمد من أين أتيت بكل هذه الجمال وكل هذه الأموال من الكنائس من الغزوات طبعا وسرقة القبائل وإغراء الناس بالمال هذه كارثة انا يعني أحب أن الأحباء المسلمين الذين يسمعوني الآن يتابعون جيدا هذه المراجع وهذا النصر القرآن الوارد في سورة التوبة 60 حتى ما يعرف أن الأمر ليس هينا يعني أعطي كل واحد منهم مئة ناقة إلا, إلا عبد الرحمن ابن يربوع وحويطد ابن عبد العزة فإنه أعطى كل رجل منهم خمسين يعني في فئات تانية أداهم خمسين في حديث رقم 13100 يقوده لنا شيخ المفسرين الطبري يقول حدثنا محمد ابن عمرو قال سنى أبو عاصم قال سنى عيثى عن ابن أبي مجيح عن مجاهد قال ناس كان يتألفهم بالعطية يصير إلفة بينهم وبين الإسلام بالعطية عيين ابن بدر ومن كان معه حدثنا ابن وكيع قال سنة عبدالصمب ابن عبد عبدالوارث عن حماد ابن سلم عن يونس عن الحسن والمؤلفة قلوبهم الذين يؤلفون على الإسلام حدثنا بشر قال سنة يزيد قال سنة سعيد عن ختاكة وأما المؤلفة قلوبهم فأناس من الأعراب ومن غيرهم كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم بالعطية كيما يؤمنوا يا رجل هكذا دون خجل تقول هذا الكلام كان يتألفهم بالعطية كي يؤمنوا ولكن بعد أن وضع إله القرآن رقاب العباد في يد المسلمين ما هناك حوجة لأن يدفع مئة جمل للشخص يقطع رأسه إن لم يدخل الإسلام ما زلت أتساءل للأحباء المسلمين هل هذه مبادئ يمكن أن تكون لرجل صالح لن أقول لإله هل هذه من مبادئ يمكن أن ينادي بها رجل صالح أرجو التفكير في هذا الأمر ماليا دعونا نرجع إلى الإمام القرطبي وهو أيضا من المفسرين الذين لهم وزن وعند الأحباء السنة قال القرطبي لا ذكر للمؤلفة قلوبهم في التنزيل في غير قسم الصباقات يعني المؤلفة قلوبهم ذكروا في هذا الأمر فقط يعني. وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر ممن يظهر الإسلام يتألفون بدفع سهم من الصدق إليهم لبعض يقينهم قال الزهري المؤلف من أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان غنيا وقال بعض المتأخرين اختلف في صفتهم فقيل هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف ولكن يسلمون بالعطاء والإحسان إذن الإسلام انتشر بهذه السلاس وها هو القرطبي يقولها بكل صراحة هناك ثلاث أنواع من البشر دخلوا الإسلام وانتشر الإسلام بهذه الطرق السلاس وطريقة رابعة أقولها لكم الآن أولا لاحظوا ما يقوله القرطبي أنا بشكر الأستاذ لأنه بيضع الكلام اللي أنا أقرأ أمامكم على التكست لاحظوا آآ آآ هذه الفئات السلام وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف ولكن يسلمون بالعطاء والإحسان فهنا ثلاث أنواع نوع تم إسلامه بالقهر هو وارد طبعا في القرآن نصوص قرآنية كثيرة نوع تم بالعطاء والإحسان ونوع وهو النوع الذي قلت أقوله لكم الآن تم ب كثرة الإنجاب يعني يدخل بلد كل واحد فيهم يأخذ 30-40 ملكة يمين وينجب من كل واحدة بعد سنة يكون عنده 30-40 عيل السنة الثانية يكون عنده 60 عيل الثالث يكون عنده 90 عيل النفر الواحد عنده 30 أربعين جارية من الغنائم ومن الإسلام ومن وبعد ذلك يقولون أن الإسلام انتشر وطم هو لازم ينتشر أولا السيف في يدك والرجل عنده ملكات يمين بلا عدد فلماذا لا تنتشره ولماذا لا يصبح عدد المسلمين كثير في وقت قليل يعني شيء طبيعي معروف ها هو الإمام القرطبي يقدم لنا هذه الأنواع كانوا لا يسلمون بالقهر والسيف لا بالإرهاب ولا بالقتل ولكن يسلمون بالعطايا والإحسان وده نوع غريب جدا أنه يتم شراء الناس ودفع الفلوس ما يدخلوا الإسلام وقيل وأنا ما زلت أقرأ, أقرأ في الإمام القرطبي وقيل هم قوم أسلموا في الظاهر ولم تستيقن قلوبهم فيعطونا ليتمكن الإسلام في صدورهم يعني نوع دخل الإسلام وده النوع الثاني اللي تكلمنا عنه من شوية دخل الإسلام بس إسلامه شوية ضعيف مهزوز يعني فيدوله فلوس عشان ايه يتمكن الإسلام من قلب قلبه أكثر ما يعطون كما قرأنا في الشيخ المفسرين الطبري الشيخ المفسرين فحينما يعطونا يقولون هذا دين صالح وإذا لم يعطوا ابوه وتركوه طيب يعني هل انا ما زلت بالمناسبة أكرر السؤال بصيغة مختلفة كل مرة هل هذا مبدأ إلهي هل هذا مبدأ رجل صالح هل هذا مبدأ يستقيم أخلاقيا أن نعطي الناس مال للإيمان بشكرة لا أعتقد هذا الأمر وقيل قوم من عظماء المشركين لهم أتباع يعطون ليتألف أتباعهم على الإسلام يعني إيه الكلام ده يعني واحد شيخ قبيلة يعطوا شيخ القبيلة عطايا كثيرة جدا ليه لأنه لو دخل شيخ القبيلة الإسلام سيدخل كل القبيلة معه الإسلام فبيشتروا الشيخ الكبير يعني هؤلاء الكلام في القرطب هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع يعطون ليتألفوا اتبعهم على الإسلام قال وهذه الأقوال متقاربة والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء فكأنه ضرب من الجهاد كلمة دي برضو خطيرة جدا هذا جهاد يا أخوة جهاد في سبيل الله جهاد في سبيل, في سبيل الله حقيقة يعني بالمقابل انا كنت أعتقد أن الجهاد في سبيل الله أن نجاهد في صلاة في أصوام في توصيل الكلمة الحية للآخرين هذا هو مفهوم الجهاد الذي أفهم أنا آه لكن آه مفهوم الجهاد أن نشتري الناس بالمال لعقيدتنا هذا مفهوم جهاد انا أستغرب له طبعا بلا شك كنت مرة في سفرية في جزء من أفريقيا وكان هناك المنطقة تعاني مجاعة فكانت هناك معونات تأتي من كل دول العالم هذه حقيقة مش حكهالي واحد يعني إلا انا عشتها شخصيا كانت هناك معونات تأتي من دول كثيرة في العالم معونات تأتي من أمريكا من أوروبا من كل دول أوروبا من أستراليا وكانت هناك معونات تأتي من السودية المعونة التي كانت تاتي من السعودية كان مكتوب عليها العبارة الثانية التالية للمسلمين فقط صدقوني صدقوني أقول الحق أمام إلهي لا أجذب انا أعرف ان الموضوع صعب تصديقه يعني لكن مكتوب على الشوالات جوالات الزرة مكتوب عليها للمسلمين فقط بينما المعونة التي كانت تأتي من دول التي يسمونها دول الكفار كانت توزى على الجميع وما كان مكتوب عليها اي عبارة مش مكتوب عليها للكل ليه لانه معروفة للكل لو كتبوا للكل يبقى كلام مشبوه لا هي بدون كتابة مكتوب عليها اسم الدولة وبس توزى على كل الناس بدون تحديد بدون تمييز لانها معونة للجميع لكن كانت تكون مكتوبة للمسلمين فقط كلام غريب أين الجهاد هنا هذا هو سؤالي لماذا لا تجاهدون في هذا الأمر لماذا لا تجاهدون في المعروف في المحبة لماذا لا تجاهدون في غير عدم التنييز بين الناس لماذا لا تجاهدون في أن لا يكون في الإسلام عنصرية هذا هو الجهاد جهاد المحبة واحترام الآخر أما أن تجاهد في أن تشتري الناس للإسلام فحيمشي معاك على قدر مالك لك ده لو كان انسان بلا مبادئ او انسان بيمر بنقطة بي ضعف او أزمة كلنا في الموازين إلى فوق وكلنا ضعاف المسيح يرحمنا بس ويحافظ علينا لكن اذا كان في واحد تعبان واغتنموا هذه الفرصة واشتروه حينشي معاك لكن كارهك وكاره الاسلام وبعد شوية اول فرصة حيلجاه حيسيد الاسلام ويطلع لانه دخلوا هي يعني بس عشان الحفنة بتاعة الفلوس اللي حتحلله المشكلة حسن ما هو فاكر يعني اما من يدخل مؤمنا مقتنعا واثقا متزوقا لهذا الاله حتى ولو أخذوه يعني إلى مفرق الطريق بين الموت والحياة سيختار المسيح بلا شك يقول الإمام القرطبي والمشركون ثلاثة أصناف صنف يرجى بإقامة البرهان وصنف بالقهر وصنف بالإحسان أهو الراجل بيعترف يعترف صراحة فيقول والمشركون ثلاثة أصناف أيوه صنفهم لنا كده يقول صنف يرجع بإقامة البرهان يعني بالدليل والبرهان تناقشه فيقطنع بالدليل والبرهان وصنف بالقهر وصنف بالإحسان طيب ما تخليك في الدليل والبرهان واخذ العالم كله ما عندناش مانع ايه رأيك المسلم اللي بيسمعني ما تخليك في الدليل والبرهان لكن تشتري الناس وترهب الناس ليدخل الإسلام لا هذا غير مقبول يقول هنا لاحظوا هذا هذا الفقه الإسلامي هنا يأتينا الإمام القرطبي بالفقه الإسلامي في هذه الجزئية وهو فقه يعتمد جملة وتفصيل على التقية الإسلامية أعرفين أنت التقية الإسلامية يقول والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببا لنجاته وتخليصه من الكفر يشوف الشخص اللي قدامه ينفع معاه إرهاب يرهبه فلوس يديله إقناع يقنعه حسب ما هو شايف طيب ما الذي يدل على أن نظرة هذا الشخص نظره صائبة واللي هو بمزاجه بمزاجه في صحيح مسلم من حديث أنس فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني للأنصار فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم أنا بدي ناس لسه جداد لسه جايين من شرك قادمين من وسنية أعطيهم لأتألفهم قال ابن اسحاق اعطاهم يتألفهم ويتألف بهم قومهم وكانوا اشرافا فاطي ابن سفيان ابن حرب مائة بعير واواطي ابنه مائة بعير واواطي حكيم ابن حزان مائة بعير واوطي الحارس ابن هشام مائة بعير واوطي سهيل ابن عمرو مائة بعير واوطي حويط ابن عبد العزة مائة بعير وأوطي صفوان ابن أمية مئة بعير وكذلك أعطي مالك ابن عوف والعلا ابن جاريا قال فهؤلاء أصحاب المئين أصحاب المئين يعني اللي خدوا مئات أصحاب المئين يعني اللي خدوا مئات مئات مئات وأعطي رجالا من قريش دون المئة أقل من المئة يعني منهم مكرم ابن نوفل الزهري وعمير ابن وهب الجمحي وهشام ابن عمرو العامري قال ابن إسحاق فهؤلاء لا أعرف ما أعطاهم كل اللي يعرفوا أنه أقل من المية لكن أكثر من الخمسين لأنه يقول بعد ذلك وأعطي سعيد ابن يربوع خمسين بعيرا وأعطي عباس ابن مرداس السلمي أبعير قليلا فسخطها في ناس خدوا ناس أقل من المية وأكثر من الخمسين ناس خدوا خمسين وناس أقل من الخمسين سر وطائل جدا تم شراء ضمائر هؤلاء الناس إلى الإسلام وبعد ذلك نقول عقيدة ودين من عند الله لا يمكن أن نقذب على أنفسنا ونقول هذا دين من عند الله من يريد من يريد مراجع أكثر قدمت الآن من ابن كثير والجلالين والشيخ المفسرين الطبري والإمام القرطبي والآن يعني أقدم أيضا عدة مراجع لمن يريد أن يستفيد أكثر هذا الكلام موجود في صحيح البخاري في كتاب المغازي في باب غزوة الطائف في شوال ثاني صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الطائف في شوال موجود أيضا في صحيح مسلم في كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام يعني, يعني حتى اسم الباب اسم الباب بدون خجل يكتبونه هكذا صحيح مسلم كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه ورد أيضا في سنن الترمذي كتاب الزكاة عن رسول الله باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم ورد أيضا في مسند احمد كتاب اول مسند المدنيين باب حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصف ابن عاصم المازني وأقرأ لكم الآن من فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأنه شرح الحديث فقال أقرأ الآن من فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله في المؤلفة في قلوبهم المراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيفا وقيل كان فيهم من لم يسلم بعد كففوان ابن أمية وقد اختلف في المراد قلوبهم قلوبهما الذين هم أحد المستحقين للزكاة فقيل كفار يعطونا ترغيبا في الإسلام وقيل مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم وقيل مسلمون اول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم وأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا الاخير لقوله في رواية الزهري في الباب فإني أعطي رجال حديثي عهد بكفر أتألفهم كلام عجيب جدا من يريد مراجع أثر هذا الكلام أيضا موجود في المغازي كتاب المغازي للواقبي أيضا موجود في إحياء علوم الدين لأبو حامد الغزالي صفحة 233 خلوني أقرأ لكم جزئية من أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين صفحة 233 يقول المؤلفة قلوبهم على الإسلام وهم الأشراف الذين أسلموا وهم مطاعون في قومهم وفي إعطائهم تقريرهم على الإسلام وترغيب نظرائهم وأتباعهم علشان أتباعهم ونظرائهم كمان يدخل الإسلام يلا حيدون كلنا زي بعضينا هيصى الموضوع أيضا هذا الكلام وارد في الأحكام السلطانية والولايات الدينية للموردي صفحة 76 الأحكام السلطانية والولايات الدينية الكاتب الموردي صفحة 76 يقول والسهم الرابع سهم المؤلف قلوبهم وهم أربعة أصناف صنف يتألفهم لمعونة المسلمين وصنف يتألفهم للكف عن المسلمين وصنف يتألفهم لرغبتهم في الإسلام وصنف لترغيب قومهم وعشائرهم في الإسلام فمن كان من هذه الأصناف الأربعة مسلما جاز أن يعطى من سهم المؤلف من الزكاء ومن كان منهم مشركا عدل به من مال الزكاة إلى سهم المصالحة من الفيء والغنائم يعني لو كان مش مسلم يعطى من الغنائم والفيء يعني مما أساء الله عليهم به يعني من عطايا الله يعني إذا كان مش مسلم مسلم وإسلام ضعيف يعطى من الزكاة والصدقات وما إلى ذلك هذا الكلام أيضا موجود في الطبقات الكبرى لابن سعد وحقيقة ذكر أكثر من مرة في الطبقات يعني هتلاقوا الكلام داخل صفحة 303 وصفحة 812 وصفحة 826 وصفحة 1115 دعوني أقرأ لكم بعض ما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد وهو آخر ما سأقرأه لكم من المراجع أمهات الكتب الإسلامية يقول وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم بالجعران من غناء خيبر فقال سعد بن أبي وقاف يا رسول الله أعطيت عيينة ابن حفن والأقرع ابن حابس وأشباههما مئة من الإبل وتركت جعيل بن سراق الضمري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لجعيل بن سراق خير من طلاع الأرض كلها مثل عيينا والأقرأ ولكني تألفتهما ليسلم ووكلت جعيل ابن سراق إلى اسلامه يعني أعطيت المشركين أكثر من هذا الرجل جع... جعيل ابن سراق الضميري قال له لا مشكلة هؤلاء أنا أتألف قلوبهم ليدخلوا الإسلام وسراق له أعظم من ذلك ف وكلت سراقة إلى إسلامه يعني هذه أحببت أن أعرضها لكم هي إحدى الطرق التي انتشر بها الإسلام في عصر محمد نفسه ليس بعد عصر محمد لا في عصر محمد ذاته لاؤكد هنا شيء هام جدا ان حتى في عصر محمد كان محمد غير مقنعا للكثيرين وما كان له رسالة أو كلمة يستطيع أن يقنع بها لا كفار أو مشركين أو غير ذلك وإلا لما اضطر أن يدفع لهؤلاء مئة بعير وغير ذلك أشياء كثيرة ليتألفهم إلى الإسلام لاحظوا حتى الذين أخذوا مئة بعير أخذوا أكثر من ذلك بكثير كما قرأت لكم فيه في ابن كثير منذ قليل قرأت لكم ومنهم من يعطى ليحسن اسلامه ويثبت قلبه كما أعطي يوم حنين أيضا جماعا من صنابيب الطلقاء وأشرافهم مئا من الإبل وقال إني لأعطي الرجل وغيره مرة ومرة وإلى أن بعد ما كان محمد أكثر الناس عداوة له أصبح يحب محمد من كثرة العطاء يعني. أعطي مرة ومرة ومرة الذين يقولون أن في الإسلام نور وفي الإسلام هدى وشخصية محمد كانت مبهرة وكان مقنعا وإلى آخره لماذا اضطر أن يشتري ضمائر الناس لماذا اضطر إلى إغرائهم بالعطايا والمال والهبات لماذا اضطر إلى بيع إسلامه وبيع مبادئه وقيمه التي ينادي بها كل هذه أسئلة ما كان محمد يلتفد إلى إيمانهم بالقرآن الذي يقوله أو برسالته كنبي وإنما يكتفي فقط بدخولهم إلى الإسلام وهذه في حد ذاتها تعتبر ليس مني انا فأنا لا شيء على الإطلاق ولكن بقياسها مع القيم الأخلاقية المبادئ الإنسانية تعتبر بلا شك هي في الموازين إلى أكثر من فوق وهي بكل المقاييس تعتبر فضيحة إسلامية كبيرة كنت أتساءل الشيوخ لماذا الشيوخ لا لا يعرفون المسلمين هذه الحقائق في, في المساجد سمعنا مئات مئات المرات للشيخ الشعراوي لماذا لم يتكلم عن المؤلفة قلوبهم لماذا لم يقول لنا مرة الشعراوي أن محمد كان يشتري الناس كان يشتري ضمائرهم لماذا لم نسمع ولا مرة من شيخ جامعة في التلفزيون يتكلم عن المؤلفة قلوبهم وأن محمد كان يشتري هؤلاء إلى الإسلام لم نسمع دائما نسمع فقط صورة ملمعة بعيدة جدا عن الواقع القرآني او عن واقع سنة محمد وحياة الشخصية أحبائي المباركين الذين أنتم معنا أشكر محبتكم وأشكر بقاءكم معنا واستماعكم وتشجيعكم وادرك الآن المايك لكم إذا كانت أي حد عنده مداخلة عنده إضافة عند تعليق بلا شك سيكون هذا مفيد لنا جميعا وفيه إسراء للموضوع وأعتقد أن هناك أحباء مسلمين موجودين معنا ليتني أسمع فقط ما رأيهم في هذا الأمر مجرد أن أسمع رأيهم دون الدخول في نقاش يعني يكفي أن نسمع رأيهم هل هذا الأمر يستقيم أن يكون آآ آآ عقيدة إلهية ولماذا هذا الإله ضعيف إلى هذا الحد حتى يبيع يعني معتقد بهذه آآ آآ بهذه الأسمان الرخيصة جدا الرب يبارك حياتكم وأشكر محبتكم وبقاءكم معنا أختي المباركة حنا تفضل المايت